ا ل نجوى الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم أ ف ت أ ت و ن السحر و أ ن ت م تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والارض وهو السميع العليم بل قالوا اضواك احلام بل افتراه بل هو شاعر بل هو شاعر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 فذلك كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم ل ل ظ ا م ي ن أ ير الذين كفروا أ ن السماوات و ا ل أ ر ض كان تارتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أ ف ل ا يؤمنون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 في فلك ي س ب ح وما ن و جعلنا لبشر من قبلك الخلد افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون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 قالوا وجدنا اباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أ ن ت م و آ ب ا ؤ ك م في ضلال مبين قالوا أ ج ئ ت ن ا بالحق أ م أ ن ت من اللاعبين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 انهم كانوا قوم سوء فاسقين وادخلناه في رحمتنا انه من الصالحين ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه اهله من الكرب العظيم